والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء لذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعله وَمَن تَنَفَّسَ فِيهِنَّ وَتَكَاثَرُ فِي الْأَمْوَاجِ أَلَا أعجب الكفار نباته ثم يجيج فتراب مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عددا ومن الله يؤرض ان ومن سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لنا قل <تصفيق> للعظم سِفُم إِنَّ فِي كِتَابٍ مّن قَبْلُ أَن cuanto kä la الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ مِنْ